الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع وبعد كنا في الأمس قد تكلمنا عن الدماء التي تتعلق بالحج وأردت أن أختصر لكم هذه الدماء بشكل آخر فأذكر فيها أن الدماء الواجبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا في الحج تنقسم في الواقع إلى تسعة أقسام الدم الأول يسمى بدم التمتع والثاني يسمى بدم الفوات والثالث الدم المنوط بترك مأمور به والدم الرابع دم الحلق والقلم والدم الخامس دم الإحصار والدم السادس دم قتل الصيد والدم السابع دم الجماع والدم الثامن دم الاستمتاع والدم التاسع دم القران نقسم هذه الدماء إلى أقسام أولا الدم الواجب بترك نسك سواء كان دما للتمتع أو كان دما للفوات أو كان دما منوطا بترك مأمور به أما سبب الدم التمتع يقول ربنا تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فهو أن الإنسان يترك الإحرام من ميقات بلده فإنه يحرم بالحج من مكة المكرمة أما دم الفوات فإنسان لم يدرك عرفة وأراد أن يتحلل بعد الوقوف بعمره وأما الدم الثالث فهو الدم المنوط بترك شيء مأمور به هذه الدماء الثلاثة من التسعة يكون الدم فيها يقول الفقهاء على الترتيب أي إذا كان متمتعا أو فاته الوقوف أو ترك واجبا من الواجبات فعليه أن يذبح شاة هذه الشاه مجزئة في الأضحية ما استطاع أن يذبح شاة فماذا يفعل يشترك سبعة في بقرة أو يشترك سبعة في بدنه؟ في ناقة سواء كانت ذكرا أو كانت أنثى متى يجب هذا الدم؟ عندما يتمتع الإنسان بالحج ينوي التمتع عند ذلك وجب عليه الحج أو إذا فرغ من عمرته يعني هو المتمتع يفعل العمرة أولا وبعد ذلك يفعل الحج فإذا فرغ من عمرته وأراد الحج عند ذلك يذبح هذه الشاء أو يذبحها في يوم النحر وهو أفضل الأشياء أما شرطه أولا ألا يكون هذا المتمتع من حاضري المسجد الحرام لأن الله تبارك وتعالى استثنى هؤلاء في كتابه العزيز فقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني لم يكن من أهل مكة حكما أصليا أو كان ممن يعد من أهل مكة يعني إنسان مثلا دمشق ذهب إلى مكة فأخذ يعمل فيها وهو مقيم أنشأ حجا من مكة ذلك حكمه كحكم أهل مكة تماما الأمر الثاني أن يحرم بالحج بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج يعني في نفس السنة فيقال عنه متمتع يعني إذا فعل العمرة أولا وبعد ذلك أراد أن يحج في سنتها أما لو أقام بالعمرة وفعلها ثم عاد من مكة إلى الميقات إلى ميقات بلده يعني مثلا الميقات بعد المدينة المنورة لمن يسير على طريق المدينة المنورة وهو يسمى بذل الحليفة فعندما جاء وقت الحاج ذهب إلى المدينة وعاد أو إلى الميقات وعاد منه هل عليه هذا الدم؟ ليس عليه هذا الدم الأمر الرابع أن لا يكون بينه يعني وبين مكه مسافة القصر هذا إذا ما عاد إلى الإحرام من الميقات؟ وبينه وبين مكة مسافة قصر فعليه دم إذن يتعلق بهؤلاء الأنواع الثلاثة دم التمتع ودم الفوات ودم المنوط بترك مأمور به شات فإن لم يستطع أن يذبح هذه الشات فماذا عليه عليه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله يجب أن تكون هذه الثلاثة الأيام التي يصومها في الحج قبل الوقوف بعرفة وبعد الإحرام ولذلك هذه عبادة بدنية والعبادات البدنية سواء كانت صوم أو غيره لا يجوز تقديمها على وقتها أما العبادات المالية يمكن أن يقدمها الإنسان على وقتها أنا علي زكاة عن السنة القادمة فهل يحق لي أن أعجل الزكاة في هذا الوقت لوجود الفقير المشروط هذا الفقير أن يكون فقيرا في السنة القادمة إلا إذا غني بهذه الزكاة يجوز لي أن أدفع الزكاة عن السنة القادمة لكن لا يجوز لي الآن أن أصلي الظهر لأن وقت الظهر لم يدخل ولا يجوز لي أن أفعله كفارة الصيام عن اليمين إلا بعد أن أحنث بهذا اليمين. كذلك هنا عندما يكون قد انتهى من العمر ودخل في الحج عليه هنا أن يصوم عشرة أيام. هذه الأيام العشرة يصومها ثلاثة في الحج. أفضل أيامها السادس والسابع والثامن من ذي الحجة. وبعد ذلك يقوم في الوقوف في عرفة فإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام ويندب فيها أن تكون متتابعة لا أن تكون متفرقة وحذاري أن يصوم واحدا من أيام النحر أو أيام التشريق فهذه أيام لا يصح لا يصح الصوم فيها أبدا إذا انتهينا من ثلاثة دماء كانت على الترتيب أعيد دم التمتع دم الفواد دم ترك واجب يعني دم مشروط بترك مأمور به هذا هو الواجب يذبح شاتا فإن لم يستطع فيصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قد يسأل سائر إذا لم يصوم هذه الأيام الثلاثة في الحج وعاد إلى أهله فماذا يفعل؟ نقول له تصوم ثلاثة أيام في بلدك، ثم تفصل بين هذه الأيام وما بين السبعة بأربعة أيام هي يوم بمقدار يوم النحر وأيام التشريق، ثم تتابع السبعة حتى تبلغ عشرة. النوع الرابع من هذه الدماء الدم الواجب بالحلق والترف الحاج أشعث أغبر لا يحلق ولا يقلم ظفره ولا شيء. فإذا قلم ثلاثه أفار أو حلق أو نتف أو أحرق أو أزال ثلاثة شعرات فما فوق عند ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فهذا خالف ولا فرق بين إنسان قد نسي هذا الأمر أو علمه أو جهله لا يفرق بين هؤلاء إلا إنسانا خرج في عينه شعر يعني في داخل عينه وداخل العين لا يخرج فيها الشعر إلا نادرا فأزاله تطببا فهذا ليس عليه شيء أو وهو يعمل في عمل من الأعمال إن كسر ظفره حتى لا يتمم الظفر أخذ يقص هذا الجزء بشكل لا يتمم فيه هذا الظفر عند ذلك لا يؤثر عليه كل هذا ترفه أيضا التطيب ترفه مقدمات الجماع ترفه اللبس ترفه الجماع ما بين التحللين ترفه دهن الرأس بشيء مما يعتاد الناس ربما في بلادنا قليل مما يدهن رأسه المشارقة دائما ترون أن رأسهم يدهن بالزيوت وما شاكل ذلك لو دهن رأسه كذلك عليه دم هذا الدم على التخير وليس على الترتيب يعني نقول له أنت مخير بين ثلاثة أشياء بين ذبح وصوم ثلاثة أيام والتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين من الحرم. أما الذبح فيكون شاتا أو سبع بقره أو سبع بدنا أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يتصدق بثلاثة آصع ما هي الآصع؟ كل صاع كم مد أربعة أمداد والمد ملئ كفرج معتدل من قوت البلد صاروا عشر مد 12 عشر مد بيعطي كل مسكين مدين مدين سته مساكين ويكون قد انتهى من ذلك الدليل فيه فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كل مريض لا هنالك يوجد شيء مقدر مثل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ما ماذا قدرنا هناك فأفطر فعدة من أيام أخرى وهنا نقدر فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه فحلق رأسه إذا لم يحلق رأسه ليس عليه شيء فحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الدم الخامس والدم الدم الواجب بالإحصار وهو دم ترتيب وتعديل الإحصار اعطينا أمثل عنه كمن حبس ظلما نعم أو حبس بالمرض أو يعني ضل الطريق إلى غير ذلك فعليه أولا أن يذبح شاتا أو ما يقوم مقامها يعني سبع بدن أو سبع بقرة ينوي بها الخروج من الإحرام أما إذا شرط التحلل مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ما لم يحبسني حابس أو يمنعني مانع فمحلي يعني أحل حيث حبستني عند ذلك شرط فإنه لا يدفع شيء وليس عليه شيء لأنه شرط على نفسه أنه إذا حبس أو منع عند ذلك فحلاله يعني تحليله يكون في وقت ومكان والمكان الذي أحصر فيه. إن فقد الشات حسا مثلا فلم يجد ثمنها أو وجدها بأكثر من ثمنها أو شرعا فإحتاج موجودا لكنه محتاج إلى ثمنها للإنفاق على نفسه أو على عياله أو على دابته فينتقل إلى الإطعام بقيمة شاته فإن لم يستطيع نظر هذا الطعام كم, شا كم مد يعني يكون بقيمة هذه الشاء. قيمة الشاد كما قلنا مثلا 300 ريال في ذلك المكان 300 ريال كم تشتري طعاما في ذلك المكان مثلا كم مد نعد هذه الأمداد فيجب عليه أن ينفق هذا الطعام ما يوجد الطعام أو وجد الطعام وليس عنده قيمته ماذا يفعل ينتقل فنقول عن كل مد يصوم يوما والمنكسر يعني لو طلعوا مثلا عشرين مد ونصف فإنه يصوم واحد وعشرين يوما طبعا الإحصار ممكن أن يكون كما قلت في مرضين أو أن يكون في عدوين أو أن يكون بسبب الرقي سيد منع أو بسبب الزوجية الزوج منع زوجته أو بسبب الأبوة وهذا يكون بالنفل منع الوالد أو الوالدة الإبن من الحج في النفل أو بسبب الدين كل ذلك يسمى دم واجب بالاحصاء الدم السادس والدم الواجب بقتل الصيد طبعا إما أن يكون لهذا الصيد صورة مما له شيء مما نذبح في حياتنا من النعم مثلا النعامة فيها بدنة بقرة الوحش فيها بقرة الغزال فيها معز الأرنب فيه عناق إلى غير ذلك وما ليس له صورة يأتي إلى اثنين من المسلمين قالوا سبحانه وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم هذا ما يحكم فيه ماذا يقابل يقابل كذا كما يحكم العدلان فيجب عليه أن يخرج الفدية أو قومه واشترى به طعاما وتصدق به على مساكين الحرم أو صام عن كل مدين يوما طبعا إذا كان الصيد لا مثل له ولا نقل أخرج بقيمته طعام لا يوجد عندنا شيء مثلا مثل الجراد جراد مثلا طير إلى غير ذلك القيمة التي تقدر لهذا الطير مثلا أو لهذا الصيد الصغير بمحل الاتلاف ماذا تساوي فمثلا جراده قدرها بعض الفقهاء بتمره لان ما, ما كانت الجرادة التمرة أفضل منها تمرة أفضل من جرادة نعم هذا ما يتعلق بهذه الدماء التي ذكرناها الدم الواجب أيضا الدم الواجب بالوط الدم الواجب بالوط ما هو ليس شاة بإنما هو بدنا. إذا وطئ الإنسان وكان ذلك بعد الوقوف بعرفة يعني بعد الإحرام فعليه بصفه بصفة الأضحية ما يعني كتامة ليست معيبة ويخرج أيضا عن ذلك مسألة أن يجامع بعد التحللين وأن يجامع ثانيا بعد جماعه الأول قبل التحللين عند ذلك لا تتكرر هذه البدنة بدنا واحدة وتلزم إذا فعل في هذين هاتين المسألتين أي جامع بعد التحللين أو جامع ثانيا فإنها تلزمه شاء هل المراه يلزمها شيء في الوطن؟ لا يلزمها شيء على الإطلاق إن لم يجد هذا في هاتين المسألتين إن لم يجد بذنا فيذبح بقرة فإن لم يجد بقر فيذبح سبعه من الغنم لان السبعه من الغنم ماذا تعادل تعادل بدنه أو بقره ان لم يجد البدنه ولم يجد البقرة ولم يجد سبعا من الشياه أو من الغنم يشتري بقيمتها طعاما ويتصدق على مساكين الحرم فان لم يجد صام كل مد يوما ولا يجزئه الهدية إلا والذبح، إلا أو التصدق بالإطعام، إلا في الحرم على مساكين الحرم وأقل الدرجات أن يكون ثلاثة من المساكين أو من الفقراء لأن الله تبارك وتعالى ذكر في معرض الفدية التصدق به على المساكين والمساكين جمع وينبغي أن يكون ذلك. على الحد الأدنى لثلاثة منهم هل يشترط أن يكون يعني مكيا لا أي فقير يعيش في مكة فهو في حكم فقراء مكة عندنا دم الثامن هو دم القران وعندنا الدم ويوجد فيه شاء وهو الذي قال نويت الحجة والعمرة وأحرمت به مال الله تعالى فهذا يذبح شاة. ودم الاستمتاع بدون الوطء يعني من تقبيل ولمس وكذا ففيه شاء هذا النوع من الشيا يسمى طبعا هذا له, بقى له شات واحدة إذا فعل هذا كما مر معنا في دم الترف الدماء قسموها في الواقع أيضا إلى أقسام القسم الأول سموه دم ترتيب وتقدير يعني معنى ترتيب وتقدير لا ينتقل من واحد إلا حتى يعجز عنه وينتقل إلى الثاني وهذا يكون بالتمتع والقران والفوات والمنوط بترك شيء من واجبات الحج مثلا من الواجبات الإحرام من الميقات من الواجبات رمي الجمرات المبيت بمينا المبيت بمزدرفة الدم الثاني دم ترتيب وتعديل يعني مثل دم الجماع بدنه بقرة سبع شيئا الطعام التصدق به وبعد ذلك صيام عن كل مد يوما دم التخير أدى دم الحلق والقلم ومقدمات الجماع مخير بين ثلاثة اشياء إما أن يذبح وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة من مساكين الحر في عنا دم تخير وتعديل وهو جزاء الصيد واحد صاد شيئا في الحرم عند ذلك إذا كانت شجرة كبيرة نقدرها ببقرة وإذا كانت شجرة صغيرة فإننا نقدرها بشات أما إذا كان الشيء يخلف مثلا قطع حشيش من الحرم قطعه قطعا لم يقلعه قلعا فإن هذا الشيء يستنبت وليس عليه شيء ويحل أن يأخذ شيئا لعلف الدواب بالإنسان مثلا أو إذا خبط الأشجار فنزلت هذه الأوراق اليابسة وأكلها أيضا الدواب ما في أكلتها الدواب نعم وقطع طبعا القطع إنما يكون للحاجه كما نساء واحد في الحرم أن يأخذ ويقطع ثم يبيع لا يحل له أن يفعل ذلك إما أن تقطع ليأكل تأكل الدواب وإما أن تقطع للحاجة أما لغير ذلك فلا يجوز أبدا بهذا نعلم أن الدماء التي مرت معنا إخواني هي في جملتها كما مر معنا بالتوزيع أربعة أنواع دم ترتيب وتقدير ترتيب وتعديل تخيير وتقدير تخيير وتعديل أما بالنسبة للاقسام فمر معنا تسعة أقسام أما بالنسبة للدماء فهي تقريبا تبلغ حوالي عشرين أو واحد وعشرين نوعا من أنواع الدماء مثلا التمتع فيه دم الفوات فيه دم القران فيه دم ترك الرمي فيه دم المبيت بمنا فيه دم ترك واجب تجاوز الميقات هذا ترك واجب فيه دم ترك المبيت بالمزدرفة فيه دم طواف الوداع فيه دم المشي المنذور قال واحد مثلا نويت أن أم أن أذهب إلى بيت الله نذرت لله عليا أو قال هكذا نذرت لله عليا أن أذهب إلى بيت الله الحرام ماشيا هذا عليه دم إذا أحصر عليه دم إذا وطئ عليه دم إذا صاد عليه دم إذا قطع الأشجار عليه دم إذا حلق عليه دم إذا ترفها قلم عليه دم إذا لبس عليه دم إذا دهن عليه دم، إذا تطيب عليه دم إذا قبل زوجته عليه دم إذا وطئ وطئا ثانيا أيضا بعد التحللين فعليه دم تقريبا هذه هي الدم للمؤسف انه قال لي بعض طلابنا الذين كانوا هنا وقد رأسوا يعني وفدا تجاريا من بلادهم. فقال له بعض التجار انظر ماذا يجب علينا فإننا معنا من المال الوفير المهم أن تخفف عنا في الحاج كثيرا وأن نذبح حتى لو قال له اذبح عشرين شاتان أو أكثر من ذلك فإنه مستعد للذبح شريطة أن يحج ولو في ساعتين هكذا يكون الحاج كيف يتوجه الإنسان كالذي يصلي بعض الناس يصلي بخشوع واقبال إلى الله عز وجل وآخرون يصلون بدون ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم ان عاود يعني إن قبل أن يتحلل يعني ما زال بعد التحلل أعاد ثانية ماذا عليه يعني يعني في هذه المسألة عندما تكلمنا نحن عن الوطن. فالوطء يعني يخرج منه مسالتان ليس عليه بدنه الوطء فيه بدنه يخرج منه مسالتان ان يجامع بعد التحللين قبل ان ينتهي من حجه فهنا تلزمه شاهد يعني ما تحلل يعني التحلل في وقت التحلل الاول لم يطف الى الان ما ما بقي عليه شيء نعم فعل اثنان من نعم بهذا ننتهي من الدماء وان شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في باب المعاملات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يرهمنا الخير والحمد لله رب العالمين